بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين كان حديثنا في صحيح زرارة سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى السيد إن شاء أجازة وإن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم نخعي أو النخعي وأصحابهما وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز التفسير الذي مشينا عليه حتى الآن كما قلنا عبارة عن أنه هذا المعصي بالعنوان الأولي لم تكن معصية لله، لأنه لم يكن هذا عقدا على ذات عد، ولا عقدا على ذات بعل، ولا عقدا على المحارم وما شابه، ولا جمع بين الأختين وما شابه ذلك. وإنما بالعنوان الأولي كان معصية للسيد فإذا أجاز أجاز فهل يدل على هذا على صحة عقد الفضولي بمعناه المصطلح لدى الفقهاء وضحنا بكل تفصيل أنه لا يدل على ذلك وانتهينا من عندنا. بقي الكلام في ان هذه الروايه بها احتمال ثاني وعلى الاحتمال الثاني يكون تكون اجنبيه الروايه عن البحث الفضولي اوضح ولا يقع في شك والتفسير الثاني هذا ان النكاح اصلا كان صحيحا لم يكن باطل وحينما الرواية تقول انه ذاك الى المولى وان اجاز اجاز وان شاء فرق بينهما معناه ان المولى له حق فسخ هذا النكاح حق التفريق بين عبد وزوجته هذا معناه ان كان هكذا بناء على هذا التفسير بعد من الواضح وبشكل اوضح نفهم ان الرواية لا تدول على تصحيح عقد الفضول فكان القرار ان نتكلم حول ان هذين التفسيرين ايهما هو الصحيح. التفسير الأول الذي كنا متبنينا حتى الآن أو التفسير الثاني كان الكلام هنا توجد بعض الشواهد على التفسير الأول ويوجد أيضا يوجد بعض الشواهد على التفسير الأول ويوجد بعض الشواهد على التفسير الثاني. اما الشواهد على التفسير الاول اولها اطلاق الايه المباركه ورب الله مثلا عبدا من لا يقدر على شيء هذا ظاهر الايه ان النكاح لا ينفذ الا باذن المولى مو أن النكاح ينفذ ثم للمولى أن يفصل بينهما ظاهر الإطلاق هذا وإلا لو لم يكن هكذا إذن هو يقدر على, شيء يقدر على النكاح فظاهره أن النكاح لا ينفذ فنفس الآية المباركة شاهد لصحة التفسير الأول الثاني مما يشهد للتفسير الأول ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله من أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ممرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن موالي فقد أباحت فرجها ولا صداثة فهذه الرواية صريحة في فساد النكاح ليس أن من حق المولى أن يفسخ وأن يفصل بينهما إن من النكاح فاسد عليكم السلام ورحمة الله وإلا فما معنى قولي صلى الله عليه وسلم قد أباخت فرجها ولا صدق الفحديث إن كان النكاح الصحيح فهذا يشهد للتفسير الأول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 صحيحا فالرواية صريحة في بطلان النكاح وعليه فهذا شاهد هذه الرواية موضوع السنة تخبرني النوفلي لكن النوفلي قلنا الى فرد طريق لتصحيحه وهو أن الشيخ الطوسي قلنا وقال عملت عملت الطائفة بروايات السكوني نحن ندري أن روايات السكوني شبه الطالب من شبه الكل منها عن طريق النوفلي، إلا ما شاء الله عنا كان قرار أن أحد الأخوة الفضار يراجع هذه الكمبيوترات يرى أنه كم واحد يوجد سكني عن غير طريق، كم واحد يوجد السكني رواية عن غير طريق نوفلي نوفلي. فإذا فتربع من الروايات الشكل يبطل كلامه هذا الذي يريد أن يصحح النوفلي عن هذا الطريق بعد ما أرجع جواب أظن له لابد مراجع فشايف أنه نادر كلش وأنا ما أقول كل غير أنه نادر هذا الذي ينقله النوفلي عن عن ينقله السكون عن غير طريق من دون أن يمر يعني من دون أن يرجي عنه نوفلي وعليه فالسند يبدو أنه صحي وهي صريحة في أنه هذا النكاح باطف إذن هذا تأييد لتفسير الأول نعم هذه الرواية الهي معارض في مسألة أنه أباحت فاجهة ولا صداقة لها والمعارض هي رواية المعارض انا كاتب معتبرة زرار المعارض معتبرة زرار سميت معتبرة ما, سم... ما قلت صحيفة سميت معتبرة باعتبار انه في سندها موسى ابن بكر وموسى ابن بكر لم يرد توثيق له في الرجال الا ان موسى ابن بكر روا عنه الثلاثة يعني هم البزنطي هم هم ابن ابي عمير وهم صفوان بن يحيى كلهم رامين عنه ولهذا احنا نعتبرها صحيح وتلك الرواية تقول انه ذلك ذلك مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نکاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتداف أصدقها صدقا كثيرا هذا معارض لذلك الشيخ الحر جامع بينهما وأظن أنه لا بس بجمع وهو أن هذه المرأة إن كانت عن جهل ما مطلعة على الحال أفرض كانت تتخيل أن هذا حر ما كان يدري أصله أنه عبدون إذن لها ما أصدقها وإلا إن كانت مطلع على الحال لا صدق لها فهذه معارضة في هالمسألة أنه لها صداقها أو ليس لها صداقها لكن ماكو معارضة في بطلان النكاح الروايه الأولى الاولى اللي نقلناها عن النوفلي عن السكومي صريحة في بطلان النكاح شيء مصرحه في صحه النكاح صح لها ما اصدقها فليكن لها ما صدق الصداق ليس معناه صحه النكاح بينما اباحت فرجها ولا صداق لها هذا صريح فيه اطلان النكاح اما ثبوت الصداق ان كان ثبوت الصداق بنكتة انها كانت جاهلة بالموضوع ما تدري ان هذا عبد وقد نال منها من الطبيعة ان يقول لها ما اصدقها بالاخص انه ما امر سلام الله عليه بثبوت الصداق المسمى انما امر بص سبود المثل لأنه قال لها ما أصدقها فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقة كثيرا إهنا إذا يك يعني أكثر من من المثل لا ليس لها مار المثل فهذا فتعارض فقط في نقطة أنه أنها تملك الصداق أو لا وليس في نقطة بطلان النكاح وصحة النكاح رواية النوفل عن السكوني الصريحة في بطلان النكاح تيشم مواضحة في صحة النكاح وعليه فنبغى نرجع مرة أخرى نقول هذه رواية النوفل عن السكوني تؤيد فهمنا الأول اللي كنا فاعمينه من الرواية هذا أص أي الروايتين أيهما النوفل عن السكوني هذا قرأناه قبل النوفل عن السكوني هذا المجلد واحد وعشرين بحسب طبعة آل البيت باب 24 وعشرين من نكاح العبيدة والإماء الحديث الثالث صفحة مائة لخمسة عشر وذاك الذي يعارضه في خصوص موضوع الصداق وليس في مسألة أن النكاح صحيح أو باطن ذاك نفس المكان الحديث الثاني هذا كان أنه عن السكون الحديث الثالث ذاك الحديث الثاني هذا ايضا يوجد شاهد اخر يوجد شاهد اخر في صالح التفسير الاول الشاهد الاخر ما يلي صحيح عبد الله بن السنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه هذا شنو معنا؟ خلو أعطيكم مصدر ثم نبحث أن هذا كيف يكون شاهد للتفسير الأول محمد بن عقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن السعيد عن النضر بن السويد عن عبد الله بن السنة الرواية الصحيحة في السنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه هذا المصدر الباب هو نفس المجلد مجلد 21 باب 23 النكاح العبيد والإماء الحديث الأول هذا المصر خب كيف يكون هذا شاهدا للتفسير الأول قوله لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله ولا تزويج يمكن حمله على انه لا يجوز له تزويجون يمكن حمله على انه من حق المالك من حق المولى الفسخ مو أن تزويج باطل يمكن حمله على هذا ولا اعطاء من ماله يعني هبه هم هم قل يمكن حمله على هذا يعني إذا وهب العبد مما يملكه هو هامو مما يملك المولى مما يملك المولى خب ما لحقها إذا هو وهب من ماله من ملكي بناء على أن العبد يملك هم قل نحمله على فاسخ المولى من حقه أن يفسخ هذه الهبة هام حقوق ولكن ماذا نقول في قوله لا يوجد لا يجوز للعبد تحرير هذا إيش تحرير معناه ان هذا العبد كان يملك عبدا باعتبار ان العبد له حقوق كملك هذا العبد كان يملك عبدا فاعتقه هذا يعني يقول لا يجوز للعبد تحرير عجبا هل نحمله على معنى حق الفسخ يعني مولى هذا العبد من حقه ان يفسخ هذا التحرير يعني التحريف صحيح ونافذ لكن من حق المولى ان يفسخه يمكن ان نفسر هذا التفسير بعيد هذا التفسير يعني نحن نعلم من ذوق الشريعة عبد تحرر ثم يفسخ التحرير يسأفوه النكاح يفسخ الهبا تفسخ لكن عبد تحرر والتحرير كان صحيح ثم يفسخ التحرير هذا مثلا نقول ما ما محتمل ماين ينسبق الهبا إذا فمعنى لا يجوز للعبد تحريرون يعني التحرير باطل من أول عامر لأنه لم يكن بأذن المولى فإذا صار معنى لا يجوز للعبد تحريرون يعني أن التحرير باطل من أول عامر لأنه لم يكن بأذن المولى مقتضى رحدة السياق أن قوله ولا تزويج هم نفس الشيء ولا تزويج ولا إعطاء من المال هم نفس الشيء يعني باطل وعليه فهذه الرواية تؤيد التفسير الأول الذي كنا نمشي عليه حتى اليوم وهو أن النكاح باطل فالصحيح زرارة اللي يقول إذا أجاز أجاز معناه أنه رغم أنه باطل حينما يجيز المولاي يجوز وينفوز هذا معنى فهذا تأييد لتفسير الأول في مقابل هذا كله وجدنا رواية تؤيد التفسير الثاني يعني تؤيد أن النكاح صحيح ومعنى أن للمولى أن يفرق بينهما يعني للمولى حق الفاسخ وهذا هو التفسير الثاني وهذا الذي يؤيد التفسير الثاني أظن قرأنا ذاك اليوم. صحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله قال أعاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم, ما أزعم أنه حرام ونوله أن لا يفعل إلا بإذن مولاه هذا يقال في نسخة وقل له بدل ونوله صاير وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه هذه تحت الخط ينقل عن هامش المخطوب يعني كانما يوجد وسائل خطيه هناك مكتوب انه في نسخه وقل له هسه مو كلش مهم وقل له الا يفعل الا باذن مولاه او ونوله الا يفعل باذن مولاه مصدر الرواية ثم نبحث نفس المجلد 21 نحن نحن طبعة نحن البيت باب نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أما كيف أن هذه الرواية شاهد تشهد للتفسير الثاني وهو مسألة أنه لا يجوز التزويج إلا بإذن مولاه ولو تزوج بغير إذن مولاه للمولاه أن يفرخ بينهما معناه فسخ مو معناه ولكن النكاح. توضيح ذلك ما يلي. تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان بعيد جدا. الظاهر أن المقصود أن النكاح العملي بترينات قوله قلت حرام هو قال ما أسمع أن حرام. هذا السؤال والجواب. ما قال نافذ هو قال ما أزعم أنه نافذ قال حرام هو قال ما أزعم أنه حرام السؤال عن الحرمة والجواب بنفي الحرمين ينصرفان بلا شك إلى حلية وحرمة الأفعال التي تترتب على العقد كالمضاجعة والملامسة ولا يقبل الحمل على معنى نفود وعدم نفود العقد بالاجازة المتأخرة. إذ لا شك أن نفوده وعدم نفوده بالاجازة لا يعني خليه العقد وعدم وحرمه. فاذا فسرنا ذلك بتفسير الأفعال التي تترتب على العقد. لا بمعنى تزوجين عدد عليها إذا فسرنا بذلك تكون الرواية واضحة يقول ما أسعم أنه حرام ونوله أو قل له أن لا يفعل ذلك إلا بإذن مولاه هذا يكون واضح في أن هو ان بعد. كيف لا يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يكون هناك وعليه فمعنى أن الأمر هناك امر يعني ان من حقه أن يفسخه من يكون أن لا يجب ان الرواية ان ان يؤيد التفسير الثاني وبالتالي الرواية بعد يصبح في غاية الوضوح أن الصحيحة الزرارة إذن بعد هذا التفسير الثاني أجنبية عن مسألة الفضولي مقبل ما أصلا الموضوع يختلف عن موضوع الفضولي ف <تصفيق> اصبح الان اي التفسيرين هو الاصح التفسير الاول له عده شواهد التفسير الثاني له هذا الشاهد الذي ذكرناه وهو في حد ذاته شاهد قديم اي التفسيرين هو الصح طبعا اثر عملي في بحثنا ما موجود وإن كان في حد ذاتي هذه مسألة مهمة إلى أثر عملي لكن في بحثنا ما موجود لأنه على كل تقدير على كل التفسير على التفسير الأول هم أثبتنا أن الروايل مدل على الصحة الفضولي. على هذا التفسير بعد أوضح أنه مدل فمن ناحيه بحثنا بالخصوص ما الا اثر عملي ولكن خب اثره العملي الفقهي هو انه خبء خل نفهم ان هذا, هذا العمل من قبل العبد يكون حراما ويعتبر زنا وان كان بعد ذلك يجيز المولى لكن هو زنا عليه حاله او انه لا ما يعتبر حراما هذا بنفسه مساله فقهيه مهمه أنا أريد أن أقول أن التفسير الأول أقوى أريد أن أقول هكذا والنكتة في أقوائية التفسير الأول أنه كان من جملة مؤيدات التفسير الأول ظاهر الآية الكريمة أو إطلاق الآية الكريمة ومن الواضح أنه في علم الأصول هذا خطابت أنه لدى تعرض الروايات يكون أول مرجح أول مرجح سنديه في باب التعارض والتراجيح عبارة عن موافقة الكتاب ومخالفته عن الموافق يرجع وبما أنه هنا من جملة مرجحات التفسير الأول ظاهر الآية أو إطلاق الآية إذن يتقدم التفسير الأول هذه نكتة تقدم التفصيل الأول وعلى أي حالين في بحثنا هسماك ما يوجد أثر عملي خب هذا النص الرابع أنا ما كان بناء أبحث هذا النص الرابع يعني كنا نتكلم عن النصوص التي تدل على نفوذ بالفضول فضولي كان بناي أن أتكلم حول نص ثلاثة وقد تكلمنا عنها وانتا ما كان بناي أن أتكلم النص الرابع. لكن بعض الإخوة الحضار قال أن هذا النص الرابع وهو أخبار التحليل أخبار التحليل بما أنه أشارنا ذاك اليوم بمناسبة ما إلى أن الشيء الخوي رحمه الله جعل أخوار التحليل أحد أدلة الصحة للفضول والنفوذ بالفضول بالإجالة بعض الحضار قال أنه ما دام أشارت إلى هذا فصار صار في ذيننا فينبغي أن تبحثهم فصار بنائي أبحث هذا النص الرابع بعد وبعد ذلك نترك باقي النصوص نترك فقط هذا النص نبحث إن شاء الله موضوع أخبار التخليل فهذا راجعوا وطالعوا في التنقيح موجود في غير التنقيح موجود في كتابنا في الققود موجود طالعوا حتى نبحث طبعا أخبار التخليل أخبار التحليلية كثيرة وبحثه مفصل ذاك البحث المفصل لا نريد أن نبحثه هنا فإننا بحثنا ذاك حينما كنا ندرس هنا كتاب الخمس حينما كنا ندرس هنا كتاب الخمس بحثنا أخوة مع الأسف ما مطبوعة أظن كتاب الخمس مالتنا ما مطبوعة وأحتمل أنني بحث في هذا في هذا الكتاب الذي في هذا الكتاب الذي هو شرح استدلالي لكتيبنا ألم والعمن أظن أنه هنا هم هناك هم أظن أنني بحث أخبار التحقيق فما مقصودي فعلا الدخول في أخبار التخليل بذاك المعنى الواضح؟ إنما فقط بالمقدار الذي يرتبط بهذا النكتة بنكتة أن نرى أنه هل أخبار تحليل دليل على صحة الفضولة أولى طالعوا التنقيح، طالعوا الكتب الأخرى حتى نبحث غدا إن شاء الله بحوله وقوته